وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب عيض قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِ وَلَم يَاتَّخِذُ مِدُون اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَمُؤمنِنينَ وَلجَتَ وَلهَّهُ خَبير بِماَا تَععملَلون مَا كانََ للِمُشكينَ أَ يَعمررُ مَ سَاجِدَ اللهَّهِ شَاهدينَ على أَن فُسِهِم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 سَاؤَلَائِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ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 قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ وَتِجارَةٌ تَخْشَونكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضَونَهَا أَحَب إلَيكُم مِن اللَّهِ وَرسُولِ وَجهادٍ فيِي سَبِيلِه وَمَسَاكِنُ تَرْضَونَهَا أَحَبَّ إلَكُم مِنَ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 وَقَاةٍ يَهودُ زَرُ لِبِنُ اللَّهِ وَقَاةٍ نَّ صَار الْمَسحُ بَنُ اللَّ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْواهِهِم يُضَّاحِئُونَ قَوْلََّذينَ كَفَرُوا مِ قَبْل قتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤفَكُون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 ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 لَا يُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين.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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لِصَاحِبِهِ لَا تحزن إن الله معنا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 لو كَانَ عرَضًا قَربَ وَسَفَرًا قاصِدَ الاتَّبَعوكَ وَلَِ بَعدَت لَيهِ مُشَّّ وَسَيَحْنفُونَ بِلهِ لَ وِستَقانَ لَ خَرجِنَا معكُم يُهْلِكونَ أَنفُسَهُم وَلَّهُ يَعلملَمُ إهُم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 دقا انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعْدَدَ لَهُ عِدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ مُعَاسَتَهُمْ فثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وَلَا أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُم قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَن كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَانًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 لَا يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله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 طَاعُونِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَاقُونَ بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 فَأَعْرِضُهُ عَنْهُم إِهُم رِجِسُ وَمَأْوَهُم جَهََّ مُجَزَان أَم بِمَا كانَُوا يَكْسِبون يَحْلِفُونَ لكُم لتَر اللهَّ عَنْهُم فَإِن تَر اللَّ عَنهُم فَإِن اللهَّهَ لَا يَر اللَّنقَوْومِفَاسِقِين الأعراب أشد كفرا ورفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من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 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حُذْمٌ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَلاَ يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ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 أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 الثائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر آامِرونَ بالِالمَارُ فِ وَنَّهُ عَِلمُن كَرِ وَالحَافِلونَ لِحُدود اللهِ وَبَِّرِ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 تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَذَيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حتى تَا إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ذَلِكَ بِأَهُ لا يُصبهُ ظَمَؤوا وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصٌَ فيِي سَبين لللَّهِ وَلَا يَطَعُون وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين.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 فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ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 وَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ من صرفوا صَرَفَ اللَّهُ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون